وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إلى عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فَمَن بَدَّلَهُ بعدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما اسْمُهُ عَلَى الَّذين يَبَدِّلونَ إِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليم